ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاتِقُمْ بِلَمَئٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ فَتَبَيَّنُوا علموا ان فيكم رسول الله وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَلَمْ والله ونعمه فضلا لله ونعمه والله عليم حكيم الله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله أصلح بَهُ ماذ الع وَأَبطص غَهُ الع وَبوسِق إ الله يحبمكسطينلَب يحب المكطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وان كنتم تحكمون فاحكموا بالعدل واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمز قوم ولا تنافسوا في الالقاب ولا تذموا انفسكم ولا تنافسوا في الالقاب الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون لن يتبث أولئك هم